قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه هذا الحسبان قد جاء مصرحا به في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وجاء جوابه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الآية قوله تعالى بلا قادرين على أن نسوي بنانه كل المفسرين على أن المعنى نجعل بنانه متساوية ملتحمة كخف البعير أي لا يستطيع ان يتناول بها شيئا ولا يحسن بها عملا وهذا في الواقع لم نفهم له وجها مع السياق فهو وإن كان دالا على قدرة الله وعجز العبد فإن السياق في إنكار البعث واستبعاده ومجيء نظير ذلك في سورة ياسين يرشد إلى أنه سبحانه قادر بعد موت العبد وتلاشيه في التراب وتحول عظامه رميما قادر على أن يعيده تماما كما أنشأه أول مرة ومن ضمن تلك الإعادة أن يسوي بنانه أي يعدلها وينشئها كما كانت أول مرة والعلم عند الله تعالى ويرشد له قوله جل وعلا وهو بكل خلق عليم ومن الخلق ما كان عليه خلق هذا الإنسان المكذب المعترض فهو سبحانه يعيده على ما كان عليه تماما وهذا أبلغ في القدرة وأبلغ في الإلزام يوم القيامة والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر قرأ برق بكسر الراء وفتحها فبالكسر فزع ودهش أصله من برق الرجل إذا نظر إلى البر فدهش بصره ومنه قول ذي الرمة ولو أن لقمان الحكيمة تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق وقول الأعشاء وكنت أرى في وجه مية لمحه فأبرق مغشيا علي مكانيا وبرق بالفتح شق بصره وهو من البريق أي لمع بصره من شدة شخوصه قال أبو حيان والواقع أنه لا مانع من إرادة المعنيين ما دامت القراءتان صحيحتين وقد يشهد لهذا النص في سورة إبراهيم في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم قال ابن كثير رحمه الله ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر من شدة الرعب وقوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر قال صاحب التتمة أذابه الله تقدم للشيخ رحمه الله تعالى كلام عليه في سورة صاد عند قول الله تعالى كم اهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص قوله تعالى ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر المراد بما قدم هنا هو ما قدمه من عمل ليوم القيامة كما في قوله تعالى يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عند قول الله تعالى وبدالهم سيئات ما كسبوا من سورة الزمر قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة بينه قوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا وتقدم ذلك في سورة الكه قوله ولو القى معاذيره أي أنها لا تنفعه آنذاك كما في قوله جل وعلا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وقد بين تعالى بعض معاذيرهم تلك في مثل قوله قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقوله فأغويناكم انا كنا غاوين وقوله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وقوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فيه النهي عن تحريك لسانه صلى الله عليه وسلم وبيان أن الله تعالى عليه جمعه وقرآن وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لشدة حرصه على استيعاب ما يوحى إليه يحرك لسانه عند الوحي فنهي عن ذلك وقد بين جل وعلا مدى هذا النهي ومدة هذه العجلة في قوله جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وفيه الإيماء إلى حسن الاستماع والإصغاء عند الإيحاء به كما هو عند الاستماع فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقوله إن علينا جمعه وقرآنه قد بين تعالى أن جمعه وقرآنه عليه سبحانه في قوله انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال صاحب التتمة أثابه الله تنبيه في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه وإشارة إلى أنه نزل مفرقا وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود هو برعاية وعناية من الله تعالى وتحقيقا لقوله إن علينا جمعه وقرانه ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه كما تعهد الله جل وعلا بذلك والله أعلم وقال أبو حيان إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه أي أن تقراه أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر يعقوب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 وقوله تعالى ثم إن علينا بيانه قد نبه تعالى كما جاء في مقدمة الأضواء أنه ما من مجمل إلا وجاء تفصيله في مكان آخر وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كثير من الآيات كما في قوله سبحانه كتاب فصلت آياته وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك في أول سورة فصلت قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة تقدم بيانه للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قول الله جل وعلا قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني وقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق لم يبين هنا ما التي بلغت التراقي ولكنه معلوم أنها الروح كما في قول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى قوله ترجعونها إن كنتم صادقين فهذه حالات النزل والروح تبلغ الحلقوم وتبلغ التراقي وقد يترك التصريح للعلم كما في قوله جل وعلا إني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس وهكذا هنا فلمعرفتها بالقرائن ترك التصريح بالروح أو النفس وقد صرح تعالى بذلك في قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الايه وقوله تعالى وقيل من راق اختلف في معنى راق هذه فقيل من الرقيه اي قال من حوله من يرقيه هل من طبيب يرقيه اي حاله اشتداد الامر عليه رجاء لشفاه او استبعادا بانه لا ينفعه وقيل من الرقي اي تقول الملائكه من الذي سيرقى بروحه ا ملائكه العذاب ام ملائكه الرحمه ولكن في الايه قرينه على ان الاول ارجح لأن قول الملائكة يكون في حق الشخص المتردد في أمره وهذا ليس موضع تردد لأن نهاية السياق فيه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وقال أبو حيان على أنه من قول الملائكة من يرقى بروحه قال يكون ذلك كراهية منهم أن يصعدوا بها وفي هذا نظر لأن الله تعالى جعل ملائكة للمشركين وهم ملائكة العذاب وملائكة للمؤمنين وهم ملائكة الرحمة ولا يستكره فريق منهما أن يصعد بما تخصص له بل قد لا يسمح للآخر بما يخصه كما في حديث الذي قتل مئة نفس وأدركته الوفاة في منتصف الطريق فحضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون أيهم يصعد بروحه كل يريد أن يتولى قبض روحه أولئك يقولون إنه قتل مئة نفس ولم يعمل خيرا قط وأولئك يقولون إنه خرج تائبا إلى الله تعالى وهذا كما تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه من ترجيح أحد المعنيين المختلف فيهما بين المفسرين لوجود قرينة في الآية وقد وجدت القرينة وهي ما في آخر الآية والسياق من أنه ليس موضع تردد فلا صدق ولا صلى الآية والله تعالى أعلم قوله تعالى ايحسب الإنسان ان يترك سدا هو رد على من زعم أنه خلق سدا وهملا وأنه لا يحاسب ولا يسأل وبالتالي لا يبعث وقد تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك عند قول الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي تعالى الله عن العبث وقد ساق الشيخ الأدلة الوافية هناك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 أو التقريري بعد قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وسوق هذه الآيات العظيمات الدالة على القدرة الباهرة فيه رد على انكار ضمني وهو أنه لا يعتقد وجوده سدى ولا حساب عليه إلا من استبعد البعث ولو أقر بالبعث لآمن بالجزاء واعترف بالسؤال وعلم أنه لم يخلق عبثا وليترك سدى ولكن لما أنكر البعث ظن وحسب أنه يترك سدى فجاء تذكيره بأصل خلقته وتطوره ليستخلص منه اعترافه لأن من قدر على خلقه من مني يمنى وتطويره إلى علقه ثم إلى خلق سوي فهو قادر على بعثه مرة أخرى وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه الأطوار لخلق الإنسان في أكثر من موضع وأحال عليها عند قول الله جل وعلا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى في سورة النجم أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة لما سبق من كلام الشيخ رحمه الله ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة القيامة وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الإنسان فحتى نلقاكم قريبا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته